Aguz bil Allah Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Kafha ya Ain Sad. Zakaria.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 وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلِ يعقوب وجعله رب رضيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 maar ik wil En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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الْأَمْرُ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الْأَرْضَ ومن عليها وَإِلَيْنَا يرجعون واذكر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صديقا نبيا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 واعتزلكم وما تدعون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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم ومن من حملنا ومن حملنا مع نوح ومن ذريات ابراهيم واسرائيل واسرائل ومن من هدينا وجت بيننا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 Illa, man bawa, ma, na, wa, mi, salihan ha, wa, mi, nasroli, ha, fa' ula, ikke, jedu, la' munt, nxaj, janna, ti' għadeni, nilleti, wa, da' ruhm, bil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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كثر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا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 وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا